بوك تو شيشيم وشيفا سبعة وستون سبعة وستون شيخوت شتايم ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين حمشكفايم النظارة, النظارة هو شخخ ات المشكفايم لقد, لقد نسي نظارته ايفو المشكفايم اين ترك نظارته يا ترى هشعون الس ح كل س السلة كل الحير الساع مععلق على الحائ الس مع على الحائط جواز السفر هو إباد إتها دركون شلو لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره إيفو هدركون شلو أين ترك جواز سفره يا ترى؟ هن، شلاهن هم، هن، الخاص بهم، بهن هم، هن، الخاص بهم، بهن هيلدوت لوموتوت اتهاهورم شلاهن لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم لكن ها هم الوالدان قادمون, قادمون هناك أتا شلخة أنتم كم ألخص بكم أنتم كم الخ بكم ا هنا الخ كيف كانت رحلة حضركم سير كيف كانت رحلة حضرةكم سيمل اشت م أ زوج حكم سيملر أ زوج حضرةكم سيملر؟ شلا ان حك الخاص ب حك الخ بكي شلا ج كيف كانت رحلة حضرك م سميث كيف كانت رحلة حضرك م سميث؟ هل خانبةليخغش أين زوج حضرك م سث أين زوج حضررةك م سميث؟ <تصفيق>